وهنا على سنتنا الحميدة في الأمس لما تكلمنا عن تهمة الشيخ الألباني بالإرجاء قدمنا بمقدمة مهمة جدا لماذا الألباني صحيح وذكرنا برضو فائدة فيما تعلق بمنتقص الشيخ وما جرت سنة الله تعالى فيهم من أنهم سقطوا وصاروا نسيا منسية في البشر وضربت المسألة بالطحان الذي كان ملء الدنيا فصار الطحان اليوم نسي الله سلامه نسيا منسيا لا وجود له ولا ذكر له في العلم الشرع فاليوم نتكلم عن تومه تومه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى بالتساهل وقبلها فائده طبعا هامه جدا اعلم يا طالب العلم أن الطعن في إمام سنه هو في حقيقته طعن في ماذا بالسنه وعليه من اجمعت الامه على امامته فمن جهه فمن جهه يجب يجب توخيره واحترامه ومن جهه يجب السكوت عن أخطائه لأنها مغفورة في جنب فضله وقد قال صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات عثراتهم فجعل لهم قاعدة محكما فيهم خاصة من السكوت فداء ومن اقاله العصر انتهاء وبعد هذه المقدمة يتبين لك أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى إمام سنة فالطعن فيه طعن على السنة وقد اجمعت الامه وقد اجمعت الامه المرضيه على ذلك وعليكم السلام ورحمه وما شذ عن ذلك الا بدعي منحرف واليك الجواب الجواب عن تهمه التساهل اولا هنا أقول كلمة وضع قلم. للأسف إن هذه التهمة هو الذي تولاها بعض نفر من بلادنا وهذا شيء مؤسف. وليته تولاها راسا وحده وإنما جعلها على السنه من؟ ألسنة تلاميزي وليت المسألة وقفت عند رد تحسينات الشيخ لكان الأمر ماذا؟ هيناً فكل يؤخذ منه وإيه؟ لكن المسألة انطلقت إلى تطاول، خرجت من هذا الباب إلى باب ماذا؟ تطاول وطعن. هذا الطعن بلغ ببعضهم إلى محاولة إسقاط ماذا؟ إسقاط الشيخ الألباني محدثاً. وكنا نسمع من بعضهم ألفاظ غريبة. بعضهم يقول لا يصح هذا الحديث إلا رجل ليس في رأسه مسحة إيه؟ علم. ليس عنده اثاره علم من حديث لا يصحح هذا الحديث إلا رجل لا دراية له بفنون المصطلح من هذه الألفاظ الشديدة نعم هذه الألفاظ الشديدة وإن كنت أقول للحق إن الرجل لما تكلم بهذا لم يتركه أقرانه وإن تركه كسيرون وأنا أعتب في هذا على بعضي علماء مصر من أهل الحديث، لأنهم يعلمون هذا وسكتوا عنه، إلا ما يذكر بالفضل للشيخ أحمد أبي العينين حفظه الله تعالى، فهو الذي تولى الدفاع عن الشيخ الألباني رحمه الله، وقد لقيت بنفسه, بنفسه مرتين حال تصنيف هذين الكتابين الذين دافع. فيهما عن الشيخ الألباني ونافح جزاه الله خير وحسبه أن يشكر في هذا بشيء أنه الوحيد الذي تولى ماذا هذه الدفاعية وأن غيره ما قام به وإن قام الشيخ طارق بن عود الله بالدفاع عن الشيخ الألباني لكن في مسألة أخرى لكن هذه المسألة عندي أخطر من المسألة لأن الأول مغمور الذي طعن على الشيخ الألباني وألف كتاب تنبيه المسلم هذا هو رجل مغمور ورجل ضائع ثم هو له مشيخة من المبتدعه ومن المنحرفين ومن الغمارية وكذا وإن كانت المسألة من ناحية أخرى شديدة لأنها تتعلق بصحيح الإمامه مسلم لكن خطر الثاني كان أشد لماذا لأن المسألة خرجت عن حد الأدب إلى التطاول حتى صار الشباب صغار ومنهم من قال بالنص كده احنا مسكنا بذل الإحسان بتاع أبو سحق الحويني شركناه بل هذا أدى إلى فتنة في المنطقة المجاورة وكنت مشيت إلى بعض المساجد يدرسون الفقه والعقيدة واللوخ لماذا لا تدرسون المصطلح فقال لي تدريس المصطلح يجرئ الشباب على من على أهل العلم شوف طبعا أنا لم أرضى هذا من إخواني ولكن لأن الفتنة كانت إيه؟ نيرانها كانت مشتعلة إيه؟ حولهم فلذا راحوا جنبوا علم إيه؟ علم الحديث بالمره لما رأوا من تطاول الشباب على من على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا المكان وطبعا هذا كان سببا مباشرا أن الشيخ مقبل رفع من سبت تلمذته بعضهم ممن كانوا قد أثبت لهم تلمز في المرة الأولى أو في الطبعة الأولى لكتاب ترجمة بسبب تطاولهم على من؟ على الشيخ الألباني اسمع طلبة العلم هذه منطقة محزورة وهي البئر بغطائها وهي ماذا؟ لحوم من؟ اهل العلم وبخاصه الكبار إيه؟ كبار منهم فهؤلاء لهم حرمه خاصه في الشرع حرمه بعد حرمة بعد حرمه حرمه الإسلام حرمه العلم وحرمه الايه المكانه في الايه في العلم والرياسه في العلم صحيح والناس كما يتفاوتون ايمانا يتفاوتون علما يتفاوتون ماذا حرمه هل جعل الله اتهام السيده عائشه كاتهام غيرها لا طبعا الزنب يعظم بشرف من شرف العامل بشرف المكان بشرف الزمان رب العالمين في ثم سيدة عيشة عليه قال ولولا إس أو قال في الايه الأخرى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما افضتم فيه عذاب والذلك قال بعضها من رمى عائشه كفر وجعلوا هذا, العلم خا... جعلوا هذا الحكم خاصا بمن برمي السيدة عائشة واختلفوا في رمي من غيرها من النساء على قولين منهم من يقول يكفر ومنهم من يقول لا يكفر والحكم خاص بمن بالسيدة عائشة لقوله تعالى يعذكم الله أن تعودوا لماذا لمثلي من اتهام السيدة عائشة فأرجو أن يتأكد هذا المعنى عندكم وما زلت سالما غانما ما جعلت لسانك فين في فمك وأطبقت عليه ماذا شفتيك ما زلت, ما زلت سالما غانما ما لم ترد هذه طريق الوعرة وهي طريق ماذا حرمة من أهل العلم وإياك أن يغرك العلم ما غر أقوام فتصوروا لما أمسكوا بورقة وقلم ونظروا نظرتين عابرتين في كتاب أنهم صاروا ماذا أنهم صاروا علماء لا يخدعنك من أمر نفسك ما تعلم أنت ولا يعلم غيرك. لا يخدعنك من أمر نفسك ما تعلم أنت انت تعلم من أنت. فلا يخدعنك هذا من أمر نفسك ما تعلم أنت ولا يعلم من ولا يعلم غيرك. واهن من غرور العلم. ذلك قالوا العلم سلاساته أشبار من دخل في الشبر الأول تكبر. ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لم يعلم ودي الحقيقة شوف اهل العلم الكبار بيقولوا إيه شيخ مقبل يقول لك كلما كتبت وصنفت ودرست شعرت بأن ما أجهل من العلم أكثر مما أعلم كانوا بقول بس داد إيه جهلا مش علم والشيخ الالباني على كل ما فيه أنا طويل وإيه علم شيخ الحويني يقول له يعني تقبيل أيدي العلماء يجوز قال له هل رأيت عالي من بعينك عينك رأيت عالي من أموال أنت يا شيخ بقول له إني أرى الآن يعني إني أرى الآن عالما قال له لا ما رأيت عالي من بعينك عينك وفعلا الواحد لما بيجي يقرأ في كتب آل العلم القدامى والله العظيم بيجد بيوقن تماما إنه هو دخيل على العلم آل تقرأ كده في الفتح ولا تقرأ كده في كتب شيخ السام تيمية وانت قاعد عشان تقرأ صفحة واحدة بتحتاج ساعة تقرأها وساعة تفهمها وساعة تهضمها وساعة تخرج ما فيها من فوائد صفحة كتبها ابن تيمية فتجد نفسك ماذا انك صغير جدا جدا على, الإيه؟ على العلم صغير بمعنى الكلم ودخيل عليه فعلا ودخيل عليه والله لو انصف زماننا أخرجنا من عداد ماذا طلبت العلم وجعلنا في عداد ماذا مستمعين للعلم مستمعين للعلم كويس هذه يعني الحمد لله ندخلنا يعني اتسبنا إليه من جسد فهذه مزلة شديدة بعض الشباب هناك صار لما يفتح كتاب الفتح شوف له كلمتين يفتح الجرح والتعديل قرأ ورقتين خلاص بقى, بقى عالمنا وذي مسألة خطيرة جدا يعني درجة ان حصل في بعض المجالس هناك اشياء مرة ايجي اخي خرك حديث فجاء برواية ما جاء بها شيخ عالم مثلا زي مثلا محدث مساء مثل الشيخ الحويني والحاج يقول له انت سبقت بها, سبقت بها الحويني لمجرد عشان جاب رواية خلاص انت سبقت بها الحويني ما ينفع هذا ما تنفع هذه المقارنه اصلا دي مقارنة مره وفعلا وهذا غرور غرور صعب و و و والغرور هذا مهلك للايه للانسان مهلك وضياع هي زم زم قارون كان في ايه ان قارون كان من قوم يبقى قارون ما كانش كاف من قوم من لكن غرور ماذا غرور المادة وغرور الجاه هو الذي أوردو هذه المهلكة وشر من غرور المادة وغرور الجاه غرور ماذا غرور العلم غرور العلم وأعلم أن العلم بقدر ما تتواضع له بقدر ما تواضعه لك وبقدر ما تتعالى وترتفع عليه بقدر ماذا ما يتعالى ويرتفع عليك وإذا يقولون قديما ليس في العلم كبير إيه معنى كلمة ليس في العلم كبير ليس هناك من هو كبير على على العلم الله هيتكبر على العلم هيتكبر عليه العلم فيجد نفسه في لحظات الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد للا إله إلا الله أشهد للا إلا الله أشهد اشهدوا في هذا طيب نبدأ أولا طلبة العلم بالدفاعيه قل وهذه التهمة صادرة من غير ذي صفه أو متعصب أو قريء وحسبنا ذلك اسقاطا للتهمة انت ترى حقيقة المتهم مين المتهم؟ هذا يسقط اليه يسقط التهم واضح فكرني في مره كنت مع الشيخ الشواتف رحمه الله فاحد يعني المشايخ المنكرين لمساله دخول الجان بدل الانسان فبيقول لي والعلماء قالوا قلت له يا شيخ مين العلماء قال اسكت انت فالشيخ الشواتف رحمه الله تعالى انه يا شيخ هو يسألك مين العلماء أجبه قال له انا قال له خلاص عرفه <تصفيق> <تصفيق> إذا إذا عرفنا من صاحب هذه التهمة إذا عرفنا أنه شاب مغمور هذا يسقطها لان ليس مثله ممن إيه؟ ممن يتكلم في العلماء جرحا وإيه وتعديلا ليس مثله ممن يصنف العلماء ويجعل منهم متساهلين ومتشددين وكذا صحيح ولا لا أو صدرها عن متعصب متعصب لمذهب والعصبية تمنع الإنسان ليه الحق مش كده العصبية تمنع ليه حق والأمر الثالث لو عرفت أنها صادرة من غير زي صفة يعني يجي واحد فقيه ولكن الألبان طب فبنت فقيه ما لك الحديث يبقى إما صادرة من غير زي صفة وإما صادرة من متعصب وإما صادرة من من من قريب انتهت المسألة وهذا مما يسقط التهمة منين من الابتدار واضح ثانيا انها دعوه فارغه والدعاوى اذا لم تقيم عليها بينات اولادها ايه ادعياء انت جاي تقول فلان هذا متساهل خلاص اعطيني بينه ما تقول تمام فين بينه ما تقول هو خلاص كل واحد يتهم كده وانتهى الموضوع وتقبل وتقبل تهمته هذه لا طبعا ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يطلب البينه حفظا لماذا لاعراض الناس وحفاظا عليها البين على المدعي واليمين على من والا لدعى اقوام ماذا اموال أقوام ودماء أقوام وحاء الى من اتهم عليه نقدم لنا اولا بينته وبعد البينه تكون اليه تكون التهم واضح هذه مسألة مهمة ومهمة جدا فين الدعوة حقيقة هذه الدعوة اليهود قالوا نحن أبناء الله وإيه واحد طف فين الدعوة دعوة ساقط فين الدليل على أنك أبناء الله واحد فإذا هذه دعوة فارغة لأنها بلا بينه قلت سالسا وحقيقة التساهل ما هي حقيقة التساهل عشان أصف إنسان بانه متساهل في التصحيح أو متساهل في التضعيف او متساهل فكرة حقيقه التساهل ما هي عشان نحدد مناط الحكم مناط المساله وحقيقه التساهل هي في توثيق في توثيق المجاهيل والمجروحين واعتماد حديثهم وتحسين الأحاديث بغير اعتبار لضوابط تحسينها ومن اطلع على كتب الشيخ الباني وجده أنه أبعد الناس عن هذا بل هو المدندن على هذه القواعد عند أهل العلم فعلا لما نرجع لكتب الشيخ الالباني دايما نقول لك وها شروط تحسين الحديث او الحديث تحسين الحديث بطرقه ليس على اطلاقي ومقدمته الرائعة اللي هي في كتاب تمام المنه تدلك على ان الرجل عنده ماذا عنده قواعد وعنده ايه اصول وضوابط وحسب وصف الشيخ طارق بن عوذ الله له قال الشيخ الألباني ما اصل اصلا وخالفه ودي شهاده ان الرجل كان ثابتا على, على المنهج وده دليل على استقامته على استقامه منهجه ما هو دليل ان الانسان مش مستقيم على المنهج إنه, إيه؟ انه يضع قاعده النهارده ويخالفها ايه خالفها بكر. ده دلع ان مضطرب في المنهج لكن الشيخ الالباني موضع قاعده وخالفها ابدا قلت رابعا ومساله تحسين الاحاديث إنما هي مسألة اجتهاديه وعليه ما يترتب عليها أمر اجتهادي والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد يعني أنت بتقول ان الحديث ده شغل الباني تساهل في تحسينه ده, ايه ده؟ نص ولا اجتهاد اجتهاد وهو اجتهاد يبقى ما ينبغي أن تنقض اجتهاده به باجتهادك ولو نقضت اجتهاده باجتهادك ما ينبغي أن يترتب على ذلك أن تصفه بماذا بالتساهل لأن المسألة كلها مبنىها على ليه على الاجتهاد قلت خامسا ومسألة التساهل هذه مسألة نسبية فلا يوصف الرجل بالتساهل لعشرة أحاديس أو لمئة إنما الاعتبارها هنا بالنسبة بالنسبية بين ما تساهل فيه وما لم يتساهل فيه يعني واحد خرج لنا مئة ألف حديث وشغل الالباني فعلا شغله يقارب تقريبا كده مئة ألف حديث شغل الشيخ الالباني اللي اشتغلوا في حياته في الأحاديث حوالي مئة ألف حديث لو إنه أخطأ في عشرة يا أخي أول في مية هل يصب بالتساهل لأجل مئة حديث؟ من أجل ماذا؟ وهو الذي قام كم؟ والشغل وتضعيف مئة ألف حديث إيه ده هل هذه قاعدة شرعية قاعدة شرعية بتقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل إليه دي قاعدة شرعية يعني أنت لأجل عشرة أحاديث يا أخي أول تقول إن الشيخ الالباني متساهل هو اللي شغله في حوالي مئة ألف حديث المسألة يجب أن فيها نسبية لكن واحد حدث بخمسين حديث غلط في ثلاثين. بدأت تقول دراوي إيه ضعيف حدث بمئة حديث غلط في خمسة وثتين سبعين لكن حدث بمئة حديث وغلط في اثنين. قلت سادسا ولم يسلم أحد من أهل العلم من التساؤل. حتى ابن المديني نفسه ابن المديني نفسه لم يسلم منها. وأنتم تذكرون قصة سفيان وما أرادوا ماذا قتله بما به أن التساهل قد يقع من من الكبار ولكن لا يكون وصفا لهم كمسألة البدعة يعني واحد عمل بدعة هل يسمى مبتدعا الجواب لا كذلك عالم تساهل في حديث في اثنين في عشر هل تقول عليه متساهل الجواب لا طبعا سابعا وسناء أهل العلم الكبار وعلماء زمانه وهو الموصوف بإمام الحديث في العصر وأعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر الحديث هذا غير شهود مصنفاته وكتبه له وهذا ثناء وتعديل لا يبقى معه اي معنى للقرح يعني ميجي واحد زي الشيخ ابن باز يقول لك اعلم الناس بحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان الالباني يضر بقى نيجي واحد الموازف الكلمة من مدغم، <تصفيق> ولا مش عارف منين يتكلم فيه؟ إذا كان عالم الزمان وإمام الزمان يقول فيه هذا أعلم الناس بحديث رسول الله. خلاص من الناس؟ والمثل العربي يقول قطع الجهيز قولي قولي كل خطيب. خلاص إذا كان الشيخ باز يقول فيه هذا وإمة الحديث في في العالم أمثال الشيخ عبد المحسن العبادي، الشيخ حمد الأنصاري. الشيخ باقي ربو زيت اللي كل من اشتغل في الحديث في هذا الزمان من علماء الزمان إلا ولهم إيه إلا ولهم سناء حار عليه سناء شديد وتعديل قوي هذا التعديل لا يبقى معه أي جرح واضح يعني ما يجي واحد يقول في ترجمة الشيخ الألباني واخد بالك وقد يعني عدله الشيخ ابن باز والشيخ مش عارف فيه وتكلم فيه مش عارف فلان هذا كلام ما ينفع طبعا ما ينفع على الاطلاق نقول كم باء سامنا قلت ومن تتبع ومن تتبع عمل الشيخ وجد أن الشيخ لا يعدم سلفا ابدا خاصة في التصحيح والتضعيف بل لو قلت أنه حافظي حافظي المذهب ما أبعت فعلا أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث لا تكاد تخرج عن أحكام من حافظ بن حجر قلت وإلا لرجعت التهمة إلى من إلى الحافظ ودي مسألة فعلا كل من قرأ وتعامل مع الشيخ الألباني وجد وتتبع أن الشيخ الألباني فعلا أحكامه على الأحاديث لا تخرج عن أحكام الحافظ ابن حجر فين؟ في الجملة. قلت و وسر المسألة لو علموا أن الشيخ تحت يده من المخطوطات والمراجع ما لا تطولها يد فيقف على ما لم يقف عليه غيره. ويسند ما لم يسند غيره، ولذا وجب التسليم لأن الخبر ليس كالمعاينة لحقيقة فعلا واحد من الناس يقف على إسناد الحديث ومضاعف في الحديث بهذا الإسناد. الشيخ رحمه الله عنده إيه؟ عنده مخطوطات لا تطولها يد ومراجع، فبيقف لهذا الحديث على على طرق أخرى وأسانيد أخرى بيقف لكلام للأئمة على الراوي لم يقف عليه من غيره وهذا مما يجعل له أحكاما خاصة لأنه, إيه؟ لأنه رأى ما لم يرأه غيره ووجب التسليم ليس الخبر كالإيه؟ كالمعاناة قلت عاشر والذي يتعين هو السكوت يعني في هذا الباب إما لإمامة الشيخ الألبان ابتداء وهي إمامة سنة وليست إمامة تصحيح وتضعيف فتحفظ السنة بحفظ مقامه ومكانته ولأن ما تساهل فيه لو تساهل لا يستحق كل هذا البكاء يعني لما نجيب مثلا هتلنا احاديث سالفه لاي مثلا 10 اتناشر حديث لا تستحق المساله كل هذا البكاء والاجتهاد وللاجتهاد فيها ماذا مسار او مجال وما زال اهل العلم من قديم يختلفون في تصحيح الاحاديث وما يتهمون يعني يختلفون وما ايه وما اتهموه. طيب هذه عشرة أجوبة دفاعية عن تهمة الشيخ الألباني رحمه الله بالتساهل في التصحيح ولا فتني ما قلت يعني من البدا نعيده عليكم إنه ممن يشكر فعلا في هذا الباب عظيم الشكر هو الشيخ أبو العنين إنه أشهر من دافع عن الشيخ في هذا الباب وإن كان الشيخ طارق له أيضا فيه مجال لكن الشيخ أحمد يمكن هو الذي تولى المسألة من باب غير الباب الذي تولاه الشيخ طارق وجزاهم الله خير آخر حصة معنا ولأن هذه آخر حصة في الدورة الصيفية فمحمد ابن أبي بكر الصديق ابن أبي